موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس التقور لَكُمْ وَخْشَى يَوْمًا وَخْشَى يَوْمًا لَا يَنفَعُ وَالِدٌ عن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن والده شَيْئًا إن وعد الله حق فلا يَهُرَّنَّكُ الْحَاتُّ الْدُّنْيَا وَلَا يَهُرَّنَّكُ بِاللَّهِ الْعَظُمُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْفَ وَيَعْلَمُ, ويعلم مَا فِي الْأَرْحَمْ